على لا أشرف في خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم تسلما بعد سامحونا يا أخوان تعطنا عند زحمة الحرم ما سوا عز وجل يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه يقول جل في علاه فلا يتدبرون القرآن فَلَا يَنْتَظِرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ, أم عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْفَانٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يُجْرَمُوا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ كُلٌّ مبارك يَدَبَّرُونَ ما قصوا ولا صفعات أجزاء كل آية لها معقل بكل الله حكاية وكفيلة أن تنقلك من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ليدبروا آياته وليتذكر وليتذكر أن الألباب الله يجعلنا وإياكم من أداء قال جل وعلا لقد أنزلنا إليكم أنا وأنت إليكم كتاب إيش في هذا الكتاب فيه ذكركم أنت وأنا إي والله فيه ذكركم ومن عباس وفي الله عنهما يقول أي شرفكم ورفعتكم يعني يوم تمتثل هذا الكتاب والله ترتفع عند ربي جل جلاله وعند خلقه والأهم عند ربي سبحانه وتعالى فيه ذكركم ما بعدها أفلا تسمعون ولا أفلا تقرؤون ولا أفلا تحفظون قال أفلا تاقلون تحتاج تأخذ وقت طويل تفكر في هالخضية هذا الكتاب فيه ذكري وفي شرفي وأنا بعيد عنه أي والله فيه ذكرك وفيه شرفك وفيه عزك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقامة ويضع آخرين آية يقول الله جل جلاله فيها وبش الصابرين من اللي يحتاج صبر من مننا يحتاج صبر المصاب ولا كل الناس يحتاجين صبر الكل يحتاج صبر المريض يحتاج صبر المعافى يحتاج صبر المهتدي يحتاج صبر الظالم يحتاج صبر المكروب يحتاج صبر المهموم يحتاج صبر كل أهل الأرض يحتاجين صبر والكل يصبر ترى ما في أحد منا إجتماعا ما بيصبر لكن نبغى هذول الناس اللي صابرين وبشرهم رب العالمين نبغى هؤلاء الذين أعلن الله عز وجل أن يبشرهم وبشر الصابرين على إيش نصبر نحتاج نعرف على إيش نصبر وكيف نصبر ومن اللي يصبرنا لجماعة في قضية كل ما اتقر العبد لله سبحانه وتعالى كل ما تولاه الله عز وجل على قدر افتقاره ما معنى هذا الكلام كل ما زاد افتقارك لله عز وجل كل ما زاد عطاء الله لك وقل تعبك وأنت فقير إي والله وأنت فقير لأجل هذا حبيبي الغالي موسى عليه السلام لما ذهب الواحد في نحن يروح رحلة في الطيارة يحتاج مجبل فاك ويطلب زيادة حالة موية وغيركاس ثاني مشاهي و... صح؟ وهي نحلة بالطيارة وقصة ممتعبان موسى عليه السلام من مصر الى مدين، ولما ورد مراء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون الشاهد انه سقى الفتاتين صح؟ لا موقف يحتاج صبر جايع ما عنده وظيفة ما عنده مسكن ما عنده اي شيء ولا يعرف احده سقا لهما ثم تولى ومن ثم تولى رب قال؟ فقال ربي لكني ابغى وظيفه لا اسمع نبغى نشوف الناس الناجحين الافذاذ في القرآن وتسوي زيهم لو كنت مكان موسى تطلب يا الله يا ربي وظفني صح يا الله بشكل ترزق منها صح شكل البطل عليه السلام حبيب الله اللهم اتعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك الصالحين قال ربي إن أنزلت إلي من خير فقير يقول أنا فقير وما أدري أشياء اللي أحتاجها حتى أستوفي الرضا ما حدث بطل يقول أنا فقير وأنت غني وأنا أحتاج كل شيء منك خير أشياء أعطاه الله أشياء أعطاه كان ما عنده شيء أعطاه الله وظيفة ولا ما أعطاه، هو راح لها ولا ولهجد، أعطاه الله مسك ولا ما أعطاه، هو راح ولا جاء أعطاه الله عز زوجة ولا ما أعطاه، لو قلت أقل واحد عنده فرصة زواج تقول هذا، صح؟ ما عنده أصلاً صن... ما عنده بيت وشلون يدفع مهر، صح؟ لكن العظيم جل جل إذا كم الافتقار العدلة كم العطاء الله عز وجل فعطاه وظيفة وزوجة وسكنه وآتاه النبوة ما أعظم الله لما تكلم من عليه رحمة الله على قضية عناية الله عز وجل بالعد أسأل الله العظيم أن يعرفنا وإياكم قدره وأن يعرفنا وإياكم قدرنا وضعفنا إذا عرفنا ضعفنا بنلجئ إلى الله عز وجل في كل شيء وبنصبر على كل شيء لأن الصبر هو من عندنا الصبر من عند الله عز وجل الطفل في رحم أمه كم تسعة أشهر صح من الذي راعاه تسعة أشهر لو سويت مقابلة معه في تسعة أشهر سألته عن الجوع لا يعرف شيء اسمه جوع ما جرب أدنى جوع الدم يجري أربعة وعشرين ساعة له ينقص من أمه ولا ينقص منه أمه ما ي... ما تبتصل الطعام ويمتصه إذا إل جاعت الأم هو يجي وهي ما يجيها لكن هو ما يعرف شيء اسمه جوع مع العلم بأن أثقل شيء وأعجس شيء صح صح بعد تسعة اشهر وين طريق الطعام الحبل السري صح طريق واحد ثم يفاجأ ان يأتي احد من البشر فيقص الحبل السري انقطع رزقه انقطع رزقه كم فتح الله له لو يوم قطع واحد كم فتح الله له اثنين سدي أمه الضعف، لكن يوم أعطاه الله الضعف، أعطاه الله قوة امتصاص صار يمص، ها صح؟ وصار في أحد يدخل أنه يعينه ويطعمه بدأ إحساس بالجوع صار يصيح، لأن الفقر الحين صار صار أمه ادخلت في المعادلة وهو دخل بشيء من عنده صح؟ لكن يظل ان ما يمضي صايح الا الله مسخر أمه تعطيه بعد سنتين ينقطع المصدرين اللي فتحها الله عز فطمت خلص فطمت يا خلاص فطم الولد خلاص يموت جوع الله عظيم جدا إذا سد عليك باب يعطيك باب اعظم منه اذا اتقيت رب العالمين طيب يوم انقرأت اثنين اشتار الحين خلاص خطم جاءت الضرعة خلاص ماكي وين راح فتح لها الله عز وجل اربعة شرابان وطعامان الشرابان اللبن والماء والطعامان النبات والحيوان وبدأت معاناتها الحين يوم صار اقوى فاحنا احنا عندها اسنان وعندها بدين وصار يمشي ويتحرك وبدأ كل ما كبر وقوي كل ما قال فبدأ مفكر في ثيته وفي الرزق أكثر وصارت تسكر عليها الأمور أكثر لأن ظن أنه إن الإنسان لا يطع الله استغنا كما تكسب مع الله دائما افتقر لله حسوزي أصدر وأفتقر، أصدر وأفتقر، والله يبشرك بالعلم. طيب إذا مات لاحظ كان واحد، بعدين انقطع الواحد فتاعله الله ضعف، اثنين انقطعت فتاعله الله أربعة. إذا مات وكان من العباد الله الصالحين يفتح له الله ثمان أبواب الجنة. برف، ثمان أبواب الجنة. لاحظت أن كل ما كان أضعف كل ما كان ولاية الله عز وجل وعناية الله بأعظم عشان كيد الأنبياء ما كانوا يحتاجون لأحد إلا الله تعرض عليه أي عروف ما يريد إلا الله عز وجل إذا صبرت وافتقرت أبشر شف كل ما رفع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كسد نفسه لله عز وجل صح, صح؟ كيف دخل مكة دخلهم ومنزغ راسه عليه الصلاة ليه هو اعرف الخلق بالله حس وجل يعلم ان الله يبغى فيه. في أبي البخاري ومسلم لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كنوز الدنيا ومضاتع كنوز قال لها بل أجوع يوما الله عشبه يومه أحبتي نحتاج هالأفتقام مع الصبر إيش أشق أنواع الصبر في صبر عندنا على الطاعة صبر على الطاعة اليوم صليت الليل مترا ما تصلي صبر عندنا عن معصية أنك ما تفعلها وفي صبر على الأقدار صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر على أقدار وصبر على أقدار هذا أنواعا نوع منه بدني ونوع نفساني كما قال المخيمة رحمة الله نوع نفسي ونوع بدني النوع البدني نوعين والنفساني نوعين النوع البدني أما أنه اختياري أسأل الله نجعلنا وإياكم من هؤلاء اللي يقوم الليل وهو يقدر ما يقوم يصبر عن شهوة له بنظر وهو يقدر ما يصبر عليها ويصبر عن كلمة يقولها مع الناس يخوض مع الخائضين هو يقدر فيعمل في نفسه على مشاق وأعمال ويقوم ويعود مريض يبغى ما عند الله يبغى الله يرضى بأي طريقة يروح بطريق ثم يرجع عشان لقاله واحد يظن هو أنه إن خدمه سيرضى الله عنه يخلي واحد يطوف عليه واحد تكلم عليه كل هذه يصبر نفسه ببدنه وجهده عشان الله عز عجل يرضى. وعجلت إليك ربي ترضى هذا نوع بدني الاختياري في بدني غير اختياري واحد مستون معذب بدنة ومضروب ومرض هذا غير اختياري صح فيه النفساني واحد اختياري والله عني أقدر أعصي رب العالمين هو أقدره نفسيا مش له أشياء نفسي عليها وفي شيء اضطراري اللي هو فقد حبيب مات ماتت لك أبو أخو ولد مالك نفس عني بس مالك دخل فيه النوعين أحدكي الأضطرارية يشترك فيها الحيوانات والأوادر ما قشفت حيوان يبكي والله قشفت أنا قشفت أكثر من قشف من من قشف حيوان جهز بنته ولا أخرت بنته فجع عليه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الجيش فرأى الحمر رطيغ يمر ويروه يطوب منذ بعد فقال من فجع هذه بأولادها واحد من صعب مرة خلق الفروق اللي عندها فقال رجع ردها البعيد اللي جاه يشتكي النبي عليه والسلام فعندها فيا جماعة احنا عندنا صبرين بدني ونفساني اختياري والطلاري الاطلاري يشترك فيه الفجار والاتقية والحيوانات اما الاختياري لأنا أصبر نفسي وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغل غ... شغلهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة لحياة الدنيا طيب هذه أنواع جماعة من الصبر إيش أشق نوع الصبر إيش أشق أنواع الصبر أشق أنواع الصبر يقول ابن القيم على رحمة الله ما كان الباعث عليه قوي وهو سهل المنال يعني اشمعي هذا كلام يعني واحد شاب وعنده الشهوة متأججة ويلقال صورة باليديه موقع قدامه سهل واللي له واحد يتعرف عليها بسهولة هذا أشق أنواع الصبر واحد فقير وعياله يتلون قدامه من الجوع وبيطلب من مسكن ثم جاء واحد قال الله تعالى اشتغل معي المخدرات وأعطيك بيت وصيارة فهنا فيه دافع قوي هنا محتاج مسهلة قضية أن هذه أقوى أنواع الصبر أشق أنواع الصبر فأحبتي يقول من قيم عليه رحمة الله لأجل هذا لما تنظر إلى السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كلهم كان نوع الصبر عندهم أشق نوع في أنواع الصبر كلها كلها قال فإذا رأيت العا... الحاكم العابد ترى مجرد الحكم هذا دافع قوي نتطرق أصلاً فقوله والسهولة من بكلمك سهل طبعاً لكن يوم عدل وهو يقدر وكان الباقي قوي اختار الله أن يظل في ظل يوم لا ظل إلى ظله طيب رجل ذكر الله خاليا نفارت عينا هذه سهلة قدامنا لكن الدافع إذا خليت إذا خلوت الدافع عن التافي صح صح دلعجوة. الدافع إذا نطيع إلى صنع قدامنا طيب لا صنع حالك الدافع عن قوي وسهولتها ما يحاجي ناضرك إذا كان قلبك غافع عن الله عز وجل صح فتخيل هذا تعدى كل الأشياء ثم ذكر الله عن جل وعظمته ثم فاضت عيناه رجل تصدق بصدق الدافع عن الناس يشوفونك يا جماعة كنا ودنا الناس صح؟ أودك الواحد مثل يشوفك ويرايح يشوفك ويلايح يشوفك صح؟ وسهل أنك تطلع لحق الداف الناس لأن تسمعك والناس موجودين وما لا يحتاج تناديهم عن داب المثلد صح؟ وسهل أنك تعطيهم لكن أخفاها قال القيم حتى عن بعض بدنه يعني ودني تابا شغلي ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال يعني الدافع قوي ها والسهولة هي المجد فقال إني أخاف الله الشاب نشأ في طاعة الله يعني كل المغريات حوله ومع ذلك يعاني النفس سهل عليه أن يروح مع أي شباب ما سهل عليه بدون ما يسوي أي جهد أنه ينحرف. الشي هو عنده والمراهق والعالم على أثناء فأخذنا يا جماعة الآن الأغاني في كل مكان المواقع في كل مكان الصور في كل مكان فهل يقدر يخلق لكنه نشأ في طاعة الله كل هذول كان سهل عليهم، وقوة الدافع عندهم قوية، ووجلاني تحابه في الله. اجتمع عليه، افترق عليه. سهل يا جماعة من اثنين يجلسون ببعض يخططون يعسونهم شباب. لكن إذا قعدوا صابرين مع الله سبحانه وتعالى، وإذا تفرجو برضه مع الله سبحانه وتعالى. في الجهة المقابلة. أشد الناس عذاب يوم القيامة بالله الناس عذاب اللي أتسرولي اللي أصلا دافع عنده قليل والصبر عليها سهل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ولا يزكيهم ولا ينظر ليهم وأشد الناس عذاب منهم الملك الكذاب لأن الدافع عندك أصلا ضعيف أنت ملك وما تحتاج تكجب أصلا كلهم يخافون منك وتنتصر معك صح. فما تحتاج أصلا تكتب الدافع ضعيف وسهولة أنك تصبر عليها سهلة لأن أصلا ما أحد يسألك صح؟ من اللي تبغاه قال وشيخ زاني هرم وشاهد ولا عنده شهوه يروح يزني يعني أصلا الدافع ضعيف وسهولة صبر أصلا أنت يا الله تمشي عظامك وهنا أشي التالغ عائل عائل مستكبر يعني اصلا انت دافع عنك انك تستكبر ضعيف اصلا انت ما عندك كاكل فليش تريد تستكبر والصبر على عدم الاستكبار سهل عندك يا جماعة بالله لو ما كان عندنا مصائب اليوم يا جماعة تشوكوا العالم في المسعى تلقى بقعد يقرأ عليهم الدعاء وأنت يا الله وأنت يا الله عظيم عظيم ظنك هذول يحن قاعد يندعونه بقلب واحد ببه غواثه وبدون أجارنا الله يأكمل حبيب الغالي لو ما جاء من البلاء كله إلا أنه طلع كلمة يا رب من قلب لكفت بها لعنى أقسم بالله أنا أقول سبحان الله لو ما عندنا وصائب نصب عليها أجبنا كيف نقول يا رب نفاجدين فرق بين تقول يا رب أسألك الخير كله وعادوا الشر الشرق وفرق بأن تقول يا رب أن تقتنع أنه يسمعك فوق عرصه جلال وأنت على يقين حبيب الغالي والله الذي لا إله شفت الأدعية اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بالكرم اللي قال ما دعا بها مهموم الله فرج الله أعلم أبغاك تقولها أنه أنت ساجد لأي هم عندك وأنت على يقين أن الله جل جلاله يسمعك بالله اللي يجاعدين يسئطون ويسئون كلنا يا جماعة من منا ما عنده مشكلة من منا ما عنده مشكلة كلنا عندنا مشاكل أهم شيء أنك إذا ما التجأت لله عز وجل وعرضت تدعوه تفتقر له في السراء فترى زيني تفتقر له في الضراء لأنك أصلاً الدافع عندك قوي وهو سبحانه وتعالى اقسم بلا بدوقها واذا لقتها مرة والله ما عدت تتركها اذا تجدت وقلت يا رب الناس تبغاك تشتكي وانت تقول يا رب حبيبي دمعتك هذه انقدرت ما تنزلها لاحد الا لله تفعل انقدرت الشكوى الشكوى كلمة شكوى في القرآن لما نبثت كل ما تشكوى الله كل مادة شكوى شكى يشتكي تشتكي كلها لله إنما أشكو بثي وعزني إلى الله وأعلم من الله ما حبيب الغالي إيش ملكو من الله عارف. تعرف سوى الشيطان في البلاء إذا جينا نصبر ما نصبر صبر جميل إلا من رحم الله عز وجل الصبر الجميل اللي ما مع شكوى للبشر لا أشتكي للبشر يا الوحى طيب خلقن بنفضفض يا اخي ليش ما تفضفض وتقول هالكلام لله عز وزيلا ليش اذا تجد ما يطلع هالكلام من صدرك ويطلع جامد يا ربنا توفضنا يا ربنا صح ولين قاعد يشتكي الواحد قسم بله يا جماعة شوف الناس يشتكون بعضهم كأن اللي قدامه قدامها مالك كل شيء وكأنه بيده ملكوت كل شيء بس تطلع شكوى بيعلمها وهذا ضعيف وهذا ضعيف يتشكون البعض يتسلم البعض وهذا قاطع هذا طيب ليش ما ما عندك احد يقاطعك في السجود ليش توقف؟ ليش توقف انت الله عز وجل يوم قال امن جعل الارض قرارا وثبت الارض كيف ما اثبتك في المصيب؟ اذا صيب واحد صيب يا جماعة كما الدنيا وتضربها وتفرض عواد المدن قال ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار يفتح لك اللي ما ينفتح وجعل لها رواسي يا اخي ما حد يربط على قلبك والله وجعل بين البحرين حاجز احله احله بحرين سائلين مع بعض مره جلبه خوين يلتقيان وكثافة هذا إذا أراد الله عز وجل أن يعزلك عن مشكلتك والله يعزلك لو نهام داخل فيك وفي قلبك تقول بس والله يطلعها يعزلك عنها كثافة هذا غير كثافة هذا ودرجة ملوعة هذا غير درجة ملوعة هذا ودرجة حرارة هذا غير درجة حرارة هذا وهم وجوه مع بعض والرياح تلاطمهم والله إذا أراد ما يجيب جاو وجعل بين البحرين حاجثا أإله مع الله سبحانه بعدها قال أمن يجيب المضطر إذا دعا شف كيف بليس ضحك علينا في القضية صابر ثم كرمه الله عز وجل ببلاء يجعله مضطر يعني التوفى فيه خمسين في المئة من وسائل الفرج قال الله سبحانه عمرين فقط مضطر وبدأ يثبت للشكوى لله الآن المريض مضطر صح الفقير مضطر ثم يأتي الشيطان لأنه يعلم أن الله ما طلب منك إلا أمرين وإذا استوفيت الأمرين هذه بيعطيك رب العالمين بيعطيك ايش قال من يجيب المضطر اذا دعاه ما قال ويشفي المرض ولا قال يغني فقيرنا ويكشف السوء زي ما كشفه لموسى عليه السلام ويجعلكم خلفاء الارض عشان كذا الحين تلقى مرضى فانت شوي يروحون يروح يدور لواحد يقرأ عليه صح وال وال المهموم يدور لواحد يدعي له طيب الله طلب منك لا الله طلب من شطين كل هيك ليش تروح فقالوا أبليس ما دامك مضطر غصب عليه ما بخليك تدعوه أبا خليك تجيب واحد يدعمهم مضطر فصار عندنا مضطر ما يدعو يدور غيره وعندنا واحد يدعمهم مضطر وتأجلت مواضيعنا كلها وتأجل كشف السوء عنها فلقى حتى والله يا جماعة وهو يقرأ يقرأ على مريضة وهو بالعي حين رد الشيخ ولا ما رد الشيخ اللي بيقرأ لقيت واحد ولا ما لقيته أحد الله ما طلب منك قال أما يجيب المضطر ما قال إذا جاءب أحد يبغاك أنتب وقلب محروق يبغاك أنت اللي ما تنوم من هل يبغاك أنت اللي يراكب سيارتك وتفكر في خضايعك يبغاك أنت توقف في ساعة من ليل ونهار ثم تفجد ما يودك ترفع وتقول يا رب حبيبي يقول يا رب عندي وعندي وعندي لا تقولها لحد كلمني واحد الخميس الماضي وهذه رسالة عندي في الجوان شاب وسنختم بها عشان نقامه يقول كنت بداية حياتي يعني عاقل عادي ثم بعدها دخلت معرفقة سوء وقهاوي وطحت في مشاكل ومساولة ما عند الله عز عزله ثم ابتلاني الله ما ألطف الله سبحانه يقول ثم ابتلاني الله بمرض وصار رأتي معدي, معدي يسكن مرض شديد يقولوا رحت من شيخ الشيخ للشيخ يقرون علي يقول ثم سبحان الله أراد الله لي شفاء وشفاني الله وجلست كويس وصلي وماطم بيت واسمع كلام والدي شوي يقول انتقلت في كلية المعلمين في الرياض وهم من منطقة يعني حول الرياض للرياض يقول ثم طحت شلة ثانية وتعرفت على الناس وطعت في خراض والتراحات يقول كأنسيت وإذا مسترين تانى دور دعانا كيف بجنبه هو ميا منهم ما في ألم لو دك الألم كان وأنت تinkle تقول يا رب يا رب على جنبه أو قاعدة لأن يحس بالألم ما أذكره أو قائمة فلما كشفنا عن هضرة وإيش سوى مرة كأن لم يدعنا إلى ضر النصر لأنه ما فيهم قاعد يصيح يقول يا الله يا رب يا رب فرجها من عندك فيقول سبحان الله ثم رحت اختبر وشوف يمكن حوال 120 كيلو أبل حق مواصل وما حق المسلسل التركي مع الشباب في الشقة يقول ومسي 160 وانا منامس ما نمت ومسافر رايح جاي يقول غفيت غفيت غفيت وقمت أنا في المستشفى. مئة وستين جلبة السيارة أربع جولات ويحسبون ميت وشانون وشالني وشان أبوي إلا أبوي جالس عند رأسي يقولوا قمت. يقول أقسم بالله العظيم ما فيني جرح. يقول والله جرح مادي. سيارة متأطلعة في أية. ما فيني جرح. ما أعظم الله إذا أراد أنك ما يضرك. فالله فس حفصه عنده مسلسل يقول فاجيت و خلاص والله يقول تركت قويه و رسلتم ما عدا أبغى أكلمكم ولا ولا ولا يقول قال رب العالم فارجعلنا يقول قعدت أسبوعين ورجع يقول الحين يا شيخ رجعني المرض الاول وقعدت الحين اقرأ وصرت في المستدول ما يبدل و خلاص أبغأت وانا أبغأ وأبغأ وأبغأ وأبغأ قلت لك أنتِ إنك جماعة كنت فاتح سذكر واحد من الحضور الآن كان يسمع الكلام هم قلت له والله يا أخي أنا ما أدري شو يقولك لكن والله أحسب أن الله يحبك بين الجاك يا الله ما أعظم الله إذا أحببت كلمة كلاه ما يبغاك تروحه يعني كل شيء فقلت الله سبحانه الجاك والجاك والتناك ويش فيك لا طبعا ثم بعد ترجع ويرجع وين عدتم عدنا قلت لي شي حبيب انا ما عندي لك شيء اسمع يا الحين حتى انا ساكن مع اثنين ما يصلون وانا جاهد معهم عشان يصلون فهل اتركهم ما عندي صحبة قاعد شكا يا جماعه ويسيح قلت شو هالكلام اللي قاعد تقولها مسكين قل اهل العظيم رب العالمين سبحانه بتروحك الحين ونفس الكلام اللي اسمعها منك انا وحمتك بس ما قدرت اتعف فكيف رب العالمين سبحانه بيت أبغىك شوف الكلام اللي تقوله أجد وقلت له كلمة واحدة يا جماعة شوف هو نفس نفس نفس الكلمات قلت حبيب الغالي لا ترفع من سجودك وباقي خاطر شيء وتكف حبيب الغالي وأخت الغالية لا نرفع يا أخي عندك هم لا نرفع يا رب يا رب يا رب ما لله ولا بشك فيك يا أخي تكلم بالعامي لا تنسق ولا تشجع. قال قال ما تقول في في في قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أُسند دندنتك ولا دندنة معاذ. قال وحولهما دندى. مرت أيام الرسالة ليتني يا شيخ أنا اللي كلمتني وقلت لي لا ترفع حاط بخوسي. جلش لا ترفع من سجودك وغضلك ح هذه مطوعة. يقول بشرك صليت في مسجد وجاب لي الله واحد من طلبة العلم وجاء وأخذني وقعد يحدق معي كأن أحد مرسله وعرفت أن ما أرسله إلا الله سبحانه وتعالى وقال لي وش عندك وين بتروح وين تجي ومن ساكم معه وأخذني من السكن اللي أنا فيه لأنه يقول لنحالة المادية صعبة يقول أخذني من السكن اللي أنا فيه وسكنني في سكن أحد المشايخ في الجصيم بالمجان والآن أحضر الدروس يا شيخ معهم جدول طلب علم ودخلت في كلية أصول الدين وقبلني ربي لي أشياء أقعد سنين والله ما أخذها يقول أنا عرفت الطريق والله ما أرسلت لك إلا لأشكرك بعد شكر العالمين وتكفى يا شيخ ذلك كل قل لكل واحد عندهم لا ترفع من السجود في قلبك شيء لا ترفع من السجود في قلبك شيء أسأل الله, جل جلاله في الوقت الوقت. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين أسأل الله جل جلاله الذي يحب الصابرين أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين اللهم لا تجعلنا نبوت شكوانا إلا لك اللهم ولا تجعل تكريج كرباتنا إلا من عندك اللهم يا رب أغننا عمن أغنيته عنها. اللهم يا رب الأرباب أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة اللهم عرف القلوب خانقها وباريها يا كاشف الهم ويا فارج الغم اللهم لا تبقي لنا في مقامنا هذا هم إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا يا رب ظالم إلا هديت ولا مهتد يا رب إلا ثبت اللهم اجعلنا من أحد خلقك إليك يا رب العالمين ما يسأل هذا إلا منك اللهم إن نشكو إليك فسادا في قلوبنا لا يصلعه إلا أنت اللهم تول قلوبا أنت خلقتها اللهم اجعلنا افعر خلقك اليك أغراهم بك واجعلنا اذن خلقك اليك اعزهم بك واجعلنا اضعف خلقك بين يديك اقواهم بك اللهم يا رب رب لنا ذرياتنا ورب لنا يا رب انفسنا وقلوبنا اللهم لا تفرق هؤلاء الجمع الا وكتبتهم عندك من المصطفين الاخيار اللهم اخلصنا وإياهم عندك بخالصة ذكر الدار اللهم لا تبقي لهم أمنية في صدورهم عاجلة أو آجلة هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قبل أن يقوموا مجلسهم هذا إن ذلك عليك يصير وإنك بالإجابة جديد اللهم يا رب ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك وأنت تعلم أنه خير لنا فابتدئنا فأنت أهل التقوى وأهل, وأهل المغفرة ووصل لي ووصل لما لا أشرف في خلق الله من آخر